show اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَنَا إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالهُدَى فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مهتدين.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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَذِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, التي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّةٌ لِلْكَافِرِينَ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 وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستهجي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون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 يَظُنُّونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصْلَحَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وكنتم فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَ رَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ إِنَّ وَهُوَ الَّذِي كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ قَانِتٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ويسفك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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْ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 وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَأَنهَاهُمَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا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 ويلٌ لمنها جميعا فإما يأتينكم منّي هدى فمن تبع هداي فمن تبع هداي فاما ان تبع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 وَاوفُوا بِعَهْدِي أوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُون وَلاَا تَلبِسُ الحََّّ بِالباطنِ وَتَكْتُول الْقََّّ وَتُمْ تَلَمون وَقيمُ الصَّلَةَ وَآاتُ الزَّك تَ وَركَعوا مَوكِعين أَتَأمررونَّا سَبِبِرنِ وَتَ سَونَ فُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّ شَأْنَكَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْمُخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّ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 يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم رظيم وَإِذظَرَقُناَا بِقُم الْ البَخْرَ فَأَن جيَيلََاكُم وَغرَقُنَا آلَ فِ الرَعونَ وَأَنتُمْ تَظُرُون وَإذْ وَعددنَا مُسَابضَ علَ لَلَةَ ثُ التَّخَذْتُمُععجَلَ مِنْ بَعِهِ وَأَنتُم ظَالِمُون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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكنوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها, من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير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 ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أصل وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين غادوا والنصارى والصابعين من آمن بالله مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَخُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ما تولى لكم انتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 قالوا اتتخذنا هزءا ان قال اعوذ بالله قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ما قال انه يقول ذا وقره لا فارض ولا بكر لا فارض ولا بكر ان اوان بين ذلك فافعلوا ما تمرن قالوا دعنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول هَاء بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعَ اللَّوْنِ هَا فَاقِعَ اللَّوْنِ تَسُنَّ النَّاظِرِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَحُّوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا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 قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا ما هي إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَانٍ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 فَولُ النَّهُم مَِّا كَتَبَت عيديِيهِم وَإلُ النَّهُم مَِّا يَكْسِبُون وَقالَاوا لَمْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِا أََّامََّا عَْدُودَ خُلْ أَتَّخَذْتُم عِدَ اللهَّهِ عَْدَ فَلَيْ يُخْلِفَ اللَّهُ أَْدَ أَمْ تَقولُوا نَ عَلَ اللَّهِ مَا لا تَععللَمُون.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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثْ أَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا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 فمَا جَزَاءُ مََفعَلُ من ذَالِكَ مِنكُم إِا إِا خِزْيُ فِي الحَياتةِ الدُّنْييا وَيَوْمَ الْ القامَةِ ي رَدّونَ إِلَى أَشَدّ العذاب وَمَ اللهَّهُ بِغافِلٍ عَمَّ تَععملَلُون.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 وَقالَاوا قُلوبُ نَا غُلْف بَلَّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَقَللََّا يُؤمِنُون وَلََّا جَ أَهُم كِتَابُ مِنْ عِدِ اللَّهِ مُصَدّقُلِّمَا مَعَهُمْ وَكَانوا مِنْ قَبلْلوا يَسْتَفْتِحونَ على الَّذينَ كَذَرُوا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 والله عليم بالظالمين ولتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العالمين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 من كاربك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كاربك ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق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 كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السخر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 ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ نُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ أَيٌّ نُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفضل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 تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَمَدَّنِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ وَأَنتَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ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 تُومُرُ هَنَاكُمْ إِن كُنتُم صَادِقِينَ بَلَى مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عليه قَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قال الذين لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ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 فِدّن يياخِزْ يوم وَلَكُم فيِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّرِيم وَلِلَّ يِِ المَشرِقُ وَالمَغْنِ فَعينَ مَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجمُ اللهََّّ اللَ وَصِعُ النَّالِيم وَقَُ التَّخَذَ اللهَّهُ وَلَدَ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما, فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مِن حَقٍّ مَبَشِّرًا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 قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يلال أهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمدا واتخذوا من مقام إبراهيم بصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر, بيتي أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعلها مَن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا آمَنَّا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضْرِهُ إِلَى عَذَابٍ نَّارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 إذ قَالَ لَهُ ربه أسلم قَالَ أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين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 إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِسْحَاقُ إِلَٰهًا وَقِذَا إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَىٰ كُلٍّ مَا كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم خنيفا وما كان من المشركين قولوا وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لَهُ مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِرْلَا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْ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 يَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ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 يتبع الرسول من من ينقلب على وَإِن وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 وَمَا انْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ CHAINAHUMULKITABA YA'RIFUNAHU KAMA YA'RIFUNA ABNA'AHUM WA INNA FARIQAN MINHUM LAYAKTUMUNAL HAQQA WA HUM YA'LAMUN AL HAQQU MIR RABBIKA FALATAKUNAN MINAL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 لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إن الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم واخشوني وليؤتى وليؤتى من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 بَنَ احْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذيَّذينَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصبَةٌ قالَاُ إَِّ لِلَّا قالَاوا إَِّا لَِّهِ وَإَِّا إلَيهِ رَاجعُون أُلِكَ عَلَيهِمْ صَلَوَاتُم مِر رَبِّهِمْ وَرَحْمَ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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 قَالِدِينَا فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ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 إِذْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بِخَارِجِينَ من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيباً. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اتَّبَعَ آبَاؤُنَا وَإِنَّ آبَاءَهُمْ لَمَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا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 إنَِّذينَ يَكْتُمونَمَا أَزَل اللهَّهُ مِنَ الكِتَابِ وَيَشْشتَرونَ بِهِ سَمَنَا وَيَشْشتَرونَ بِهِ سَمَنًَا قَليِيلًا أُناائِك.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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 للِلْوانانِدَْنِ وَأَقُرَبينَ بِالمَعرُ فِي حَقًّا على المُتَّقين فمَا بََّّلَهُ بَعْدمَا سَمعَ فَإَِّ مَا إِثْنُهُ علىَّينَ يُبَّلونَ إِ اللهَّهَ سَمع عَم فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَلِكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا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 هدَ لَّاسِ وَبَيناتٍ مِنَ الهدَوَفُرقان فمَن شَهِدَ مِنكُم الشَّهْرَفَ يَصُم وَمَن كََ مَريضًا أَوْ عَ سَفَرِم فَعَِّةُ مِنْ أََّ مِن أُخَر يريد اللهَّهُ بِكُمُيُسرَ وَلَا يريد بِكُم العُصر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 كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ تَنَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَافَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج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 سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٌ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ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 كانَّ سُؤَّةَ وَ خيدَةً فَبَعفَ الله نَّبِّينَ مُبَشرين مُبَشِّرينَ وَمذرينَ وَأَن زَلَمَاهُ الكِتابَ بحَّ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مَا جاءتهم البينات بغيا بينهم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 القتال في كبر وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله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 واللهَّ غَفُورٌ خَلِيم للَِّذينَ يُؤلونَ مِنسائِهِم من تَرَبُّسُ أَْربَةِ أَشّرٍ فَإِن فَاءُ فَإِن فَاءُ فَإَِّ اللهَّه غَفور الرَّحيِيم وَإِن عَزَمُ الطَّلَقَ فَإَِّ اللهَّه سَمعٌ عَليم. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء ولا يحل لهن ان يكنمن ما خلق الله في ارحامهن في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعلتهن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 فإن طلقها فلا تخل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يترجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتقذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به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 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم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 انم الله انكم ستمكرونهم ولكن لا توعدوهم نصرا ولكن لا توعدوهم نصرا الا ان تقولوا قولا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 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضا فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى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 اذكروا الله كما علمكم كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين توفوا منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى العمر غير يقرا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وهم أنوف الحذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أنه سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لك وضاعفكا كثيرا والله يقبض ويبسط اليه ترجعون أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن دَاعِي مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّه لَهُ بَعْضُ لَنَا مَلِكٌ يَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 لَوْ إِلَّا قَلِيلاَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ هُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاَ قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آبَاؤُكَ سَوَاءٌ آنَ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن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 قليله غلبت فئه كثيره غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما بارسول جالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت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 وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَتَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدٍ مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوه ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحي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 بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين وَاتَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئه عام فانظر الى طعامك وشرابك فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنن وانظر الى خلقه ولينجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 خوفٌ عليهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون قولٌ معظوم ومغفرة خيرٌ من صدقٍ أيُّهم من صدقة يتبعها أذى والله غنيٌ حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تذلطوا صدقاتكم بالمنن والاذا كالذي ينفق ماله رياءا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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ وَتَغْرَاءُ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَوْضَةٍ صَابَ خَافِقٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 الله غني الحميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم يؤتي الحكمة من يشاء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 وَمَا أَ فَقتُك مِ فَقَة أَْ نَ ذَرْتُم مِنذْرم فَإِ اللههَا يَعلَه وَماَا لِظَّالِ مِينَ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 لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلك مقسة عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 فَإِن يُؤَدِّ النَّذِيرُ مِنْ أَمَانَتِهِ وَأَنْ يَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض